In het Nederlands, in het Nederlands, in het Nederlands, in het Nederlands, in het Nederlands, in het أما بعد فأحبة في الله ما زلنا مع أحكام النوازل الفقهية والقضايا الفقهية المعاصرة في أبواب العبادات وانتهى بنا الحديث عند الحديث عن صلاة الجماعة في الاستراحات أي النوازل المتعلقة يعني بصلاة الجماعة تحدثنا عن ما يخص الطهارة وعن ما يخص أحكام الصلاة وانتهى بنا المساجد والصلاة وانتابنا الحديث في فيما يخص أحكام الصلاة عند مسألة صلاة الجماعة في الاستراحات فهنا الاستراحات إما أن تكون قريبة بحيث ما يكون فيها يسمعون الأذان وإما أن تكون بعيدة فإذا كان يستطيع من الاستراحة أن يستمع إلى الآذان فالأصل في هذا الباب أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه بالنسبة هذا الكلام طبعا بالنسبة للرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن أم مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال فأجب أتسمع النداء قال نعم قال فأجب وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ولقد سن لكم نبيكم سنن الهدى وإن من سن الهدى أن يصلي, أن يصلى, الصلاة أو أن يصلي الرجل الصلاة حيث ينادى بها فالأصل إجابة المؤذن وأن يذهب الإنسان إلى المسجد ليصلي مع الناس في هذا الباب يبقى إنسان جالس في استراحة سفر استراحة بعيدة في مكان نائي ففي هذا الحال إذا كان في مكان نائي وبعيد يصلون مع بعضهم البعض جماعة ولا حرج في ذلك أو إذا كان لا يوجد معه أحد صلى بمفرده لأن المكان بعيد نائي أما إذا كان يسمع من خلاله الأذان فعند إذن الأصل أن يذهب إلى المسجد ويصلي معه فهكذا هذا بالنسبة لهذا الحكم والله تعالى أعلى وأعلم طيب أيضا بالنسبة للأحكام متعلقة بالنوازل في صلاة الجماعة حكم إمامة الإمام المقعد للمصلين إذا كان الإمام مقعدا يعني لا يستطيع الوقوف تمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فعندنا الإمام المقعد الآن إذا كان مقعدا حكم الصلاة ورأيه معلوم الأول أن الحكم في مسألة الإمام إذا صلى الإمام جالسا أن من السنة أن يصلي المأمومين خلفه المأمومون خلفه يصلون جلوسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا فالشاهد هنا أن الإنسان يستحب ي... ي... ي... له أن يصلي خلف الإمام إذا كان الإمام جالسا أن يصلي خلفه جالسا طب ليه قلت يستحب ما قلتش واجب مع أن النبي قال فصله الجلوسا إحنا قلنا الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف فهنا الأمر هنا مصروف بقصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ لما كان أبو بكر بيصلي دخل النبي في قصة وهو بعد أنفاق من مرضه وصلى جالسا وأصبح أبو بكر قائما يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في أن الأمر في الوارد في حديث وإذا صلى جالسا فصل جلوسا على الاستحبة دي بالنسبة لأصل المسألة طب الإمام هنا لو صلى جالسا العلماء فرقوا بين إن إن الإمام اللي هيصلي جالس ده هل هو الإمام الراتب ولا مش الإمام الراتب هذه مسألة مسألة ثانية صلاة جالسا طارئة ولا مستمر فإذا كان هو الإمام الراتب وصلاته جالسا لمرض طارئ يرجى شفاءه فالأصل هو يصلي والناس يصلي خلفه جلوس طب إذا كان هذا مقعد تماما ولا يرجى شفاءه من هذا القعود فقال العلماء في هذا الباب هذا سيغضي إلى أن الناس يصلي جلوسا دائما فلذلك يبحث يعني يصلي غيره إماما بالناس لألا يغضي ذلك إلى أن يستمر طب لأن الناس يصلي جلوسا على الدوام فهذا بالنسبة لهذه المسألة يبقى خلص المقام أن الإنسان اللي بيصلي صلاة وهو جالس إذا كان إمام القوم والمرض طارق أي يصلي ولا وهو إمام الراتب فهو الذي يصلي بالناس ولا يمنع من الإمام والناس يصلي خلفه جلوسا وصلت الناس خلف جلوسا الراجح أنها على الاستحباب وليست على الوجوب فهذا بالنسبة لهذا الحكم طيب الإنسان المريض مرض معدي هل يسقط عنه صلاة الجماعة أم لا الراجح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي للمسجد لئلا يؤذي الناس بالرائحة فإذا الناس بالمرض هذا أشد فعلى ذلك الراجح أن المن به مرضا معديا فهذا تسقط عنه صلاة الجماعة إلى أن يشفيه الله ويعافيه صيانة للمسلمين ومن أن يعني يعني يتأثر أحدهم بهذا المرض مع العقيدة الصحيحة في هذا الباب أن هذا من باب العمل وليس من باب الاعتقاد أن المرض يعدي بنفسه فعندنا هنا بابين في باب الاعتقاد نحن كمسلمين لا نظن أن المرض يعدي بنفسه اطلاقا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعد الأول وقل لا عدو ولا طيارة صلى الله عليه وسلم أي ل لا لاعتقاد بأن المرض يعدي بنفسه أما في باب العمل أخذ الحيطة مطلوب وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد مع هذه العقيدة فيكون المأموم يصلي اللي هو به مرض معدي عليه أن يعني تسخط عنه الجماعة إلى أن يعافيه الله على الراجح طيب صلاة المأمومين أمام الإمام في المسجد الحرام أحيانا في مواسم الحج ومع الضيق الشديد في مواسم الحج والكسرة الشديدة والأشياء والأشياء اللي هي كبيرة جدا في في الحج بالنسبة للازدحام وما إلى غير ذلك ففي هذا الباب المصلين أحيانا بيأتوا ويصلوا أمام الإمام ومعلوم أن صدق الإمام حرام وما ينفعش المأموم يكون أمام الإمام فهل إيه إيه إذا حدث ذلك من المؤمنين في مسجد الحرام تكون الصلاة صحيحة أم لا هنا للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أن الصلاة لا تصح أمام الإمام مطلقا سواء كان لعزر أو لغير عذر. الثاني أن الصلاة تصح أمام الإمام ولو لغير عذر لكن مع القراه في مسجد الحرام تجعلها خصيصة يعني القول الثالث أن وهو الراجح أن الصلاة لا تصح أمام الإمام إلا لضرورة إما لضيق المكان أو لزحام. فتصح الصلاة العذر والواجب يسقط بالعذر. لعموم الأدلة الوردة برفع الحرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فهذا القول هو الراجح وهو كلام الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام المتيمية عليه رحمة الله تعالى إذن صلاة المأمومين أمام الإمام في المسجد الحرام لا تصح إلا هو إذا كانت للضرورة في حال الزحام الشديد وما سوى ذلك فلا ينبغي التساهل في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم طيب مسألة متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة يعني ينفع واحد مثلا شايف فيه بس حي لصلاة العشاء مثلا على التلفاز ينفع أنه يتمي بيهم بالبس الحي ده ويصلي من مكانه في هذا مع هذا البش ابتداء الإنسان اللي عاوز يصلي خلف تلفاز يعني أو من مكانه فهذا من الواضح أنه يعني عنده عزوف عما يضاعف له الحسنات وعنده فطور في طاعة الله سبحانه وتعالى لأن الذهاب للمسجد له أجره هذا واحدة شيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد قال في شأن المسجد نفسه مش خارج المسجد قال صلى الله عليه وسلم لمن صلى منفردا خلف الصف قال لا صلاتة في حديث وبصر بن معبد لا صلاتة لمنفرد خلف الصف وفي سنة ابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف بمفرده وفي مكان في الصف وبيصلي خلف الصف بمفرده فقال استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك فهنا تبين من هذا الباب أن الإنسان إذا كان في المسجد وفي مكان في الصف اللي قدامه وصلى هو في الصف الخلفي كأنه يكون مثلا الصف الأمامي مثلا هو المكان على اليمين ما فيش في مروحة أو التكييف مش وصل له فعاوز يجي في النص عشان يصل إليه البرودة أو ما إلى شبه فقوم ناشئ صف مع وجود مكان في الصف الأول هنا عليه أنه يعيد الصلاة لأنه لا صلاة لمنفرد خلف خلف الصف كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا فما بنى الفن في البيت اللي هو بعيد عن المسجد نفسه وعن مكانه وعن الحي وعن كل هذا فمن هنا يتبين أنه لا يصح الاقتداء بالإمام عبر شاشات التلفاز لأن ذلك ليس فيه مسألة المتابعة طيب متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت وكذلك المرأة التي تصلي في بيتها مع الإمام من خلال مكبرات الصوت هل لهما أن يصلي بها بالإمام؟ هنا عندنا حلتين. يعني ما يعني عندنا حالة الأولى إنه تكون صفوف المسجد امتلأت وامتلأ إلى أن دخلت الصفوف للبيت الملاصخ للمسجد أو للفندق الملاصخ للمسجد. زائد في بعض فإذا تواصلت الصفوف على الراجح من أقوال العلماء ووصلت إلى هذا المكان فأصبح حكم حكم تواصل الصفوف فلو أنه يتابع والمتابعة بالصوت فقط جائزة في هذه الحالة لأنه في تواصل صفوف وهكذا طيب الدليل على أنه متابعة بالصوت فقط جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجر في إحدى ليالي لقيام الليل صلى الله عليه وسلم احتجر يعني عمل حجرة من حصير يعني عمل زي خبأ من الحصير كده حصير وحوطوا عليه كده وفأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي والحصير محاوط النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الله أكبر فالناس النبي بيصلي جم تم به من خلف إيه؟ من خلف الحصير ده اللي هي حجرة الحصير دي اللي معموها من الحصير طيب في الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود هيتبعوه إزاي؟ لأن الحصير موجود تابعه بالصوت فدل على أن المتابعة بالصوت جائزة إذا كان هناك تواصل الصفوف على الراجع أو في حكم من هو في المسجد فعند إذن المرأة لو هي لها مكان خاص في المسجد هي بتتبع بإلآن بتتبع بالصوت فقط صلاة صحيح في المنزل قريب من المسجد وتوصل الصفوف جائز طيب إذا كان لا يوجد تواصل للصفوف أو المسج البيت مش في حكم الملصق للمسجد وما فيش تواصل لغاية البيت فهذا أيضا ينطبق عليه ما قلناه إنه لا يصح لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف نبنا في اللي في البيت لوحده فكيف يبتعد ويصلي على الإمام هذا أردح الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم بالنسبة لمسألة سماع التكبير مع درد مسألة انقطاع الطيار الكهربائي أثناء الصلاة يعني لو الناس اللي بيتابعوا الإمام عن طريق الصوت فقط وهم زي ما بيحدث للنساء تكون النساء في مكان مستقل وانقطع الطيار الكهربائي أصبح ما فيش تواصل مع الإمام كيف تصلي الآن المرأة صلت مع الإمام ركعتين أو أقل أو أكثر ثم انقطع الطيب الكهربائي في هذه الحالة بتنوي المرأة أو من يتابع بالصوت فقط بينوي المفارقة للإمام ويصلي منفرد يكمل هو صلاته منفردا وهذا جائز لا شك في أن يبدأ الصلاة مع الإمام ويكمل منفرد عند حدوث عذر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الصفر ويكون خلف حد متم بيصلي ركعتين ويقول أتم صلاتكم فإن قوم صفر يعني إحنا على صفر فأتم صلاتكم فإن قوم صفر فهذا بالنسبة لهذه الجزئية وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن جعل استخلف يعني عبد الرحمن بن عوف وصلف فالشاهد أن لما سألت الاستخلاف جائزة مسألة أن الإنسان يتم جائزة فعندنا صورتين الصورة الأولانية لمن قطع الطيار الكهربائي أنه هو كل واحد ينوم مفارقة الإمام ويبني على ما هو عليه ويكمل صلاةه منفردا والصلاة صحيحة طيب أو يقدم أحدا منهم يكمل هو بهم الصلاة لذلك زي شبيئة مسألة الاستخلاف زي ما بنعوه في استخلفة لما عمر طعن وبدأ هو يصلي بإيه بالناس فهذا بالنسبة للعمل الذي يفعله طيب الطيار الكهربائي رجع تاني خلاص بقى مش هينفع يعود مع الإمام تاني نحن فرقناه وخرجنا منه فاللي بيكمل منفرد يكمل كما كما هو أو اللي قدمه حد هو اللي يكمل بهم هذه الصلاة انهم فرقوا الإمام خلاص وأصبحوا في حكم جماعة مستقلة بعيدة عن الإمام فهذا بالنسبة لمسألة انقطاع الطيار الكهربائي طيب نسبة لما يتعلق أيضا بمسائل الصلاة والنوازل من يعمل في اطفاق الحريق إطفاق الحريق المطاف. اذا وقع حادث حريق في وقت صلاة والاستفاء الحريق هيؤدي الى خروج الصلاة عن وقتها الى ان يخمدوا هذا الحريق ماذا يفعلون هنا عندنا صورتين الصورة الأولى, الصورة الاولى ان هو يكون الصلاة دي بتجمع ما غيرها كصلاة الظهر أو صلاة المغرب، فالظهر تجمع مع العصر والمغرب يجمع مع العشاء، فعند إذن لو كان في وقت صلاة تجمع مع غيرها، هينوي الآن جمع تأخير، يعني وقت صلاة الظهر ويطف الغتة ما العصر إيه يجي، فيذهب يروح يطف الحريق لأن دنا زل أمر مهم عشان دفع الضرر عن الناس، فيذهب ويطفئ الحريق. وينوي انه هيجمع الظهر مع العصر جمع تاخير لما يجي العصر يخلص يصلي الظهر والعصر كذلك المغرب ينوي هكذا جمع طب لو الصلاه لا تجمع زي صلاة العشاء دلوقتي هو بادئ من العشاء هتجمع مع ايه بقى يعني الحريق بادئ قبل صلاه العشاء خلاص العشاء مع المغرب جمع تقديم او تاخير بعد كده هو من العشاء وممكن تستمر لو لو لو مثلا حديثه كبيرة إلى ما بعد نصف الليل وقت العشاء إلى نصف الليل طيب أو صلاة الفجر أو هو بدء الحريق قبيل صلاة العصر من العصر ينفعش تسيبها الغتاة من المغرب يدخل يعملوا ايه عمال في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة يتم التناوب التناوب بمعنى ان مجموعة تذهب تشتغل بمسألة اطفاء الحريق ومجموعة تانية تبتدي ايه, إيه تصلي وتصلي صلاع يعني يتجوز فيها ويجوز إن إنسان يعني يتجوز يعني يسرع في الصلاة للحاجة يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وهو في المسجد في صلاة الجمعة واحد دخل والإمام بيخطب دخل قعد على طول والنبي بيخطب صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز يعني يسرع فيهما فدل ان الاسراء يجوز عند الاحتياج إليه فمن هذا الباب في هذه الحالة يبقى مجموعة هتقوم بعمل الإطفاء ومجموعة تانية بتبتدي يصلي صلاة على حسب يبقى هن الأصل هنسد مسد إطفاء الحريق لأن دي نازلة الناس تقف ولن يقدر بعد يعني إيه واحد اثنين ثلاثة اللي يقدروا ما يقصروش على العمل يبتدوا يصليهم يروحوا يسدوا مسد التنين والتنين يصلي طالما أن الصلاة لا تجمع فبهذه الحالة والله تعالى أعلى وأعلم طب إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة وهم يصلون هو في حادث هو بيصلي جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث وتقضى الصلاة على الصفات التي ظهرناها قبل هذا لأن دي ما ينفعش يسيب الناس يقعوا في الضرر ماشي الحال فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب إذن الأصل العامل الحريق ده شيء مهم عليه انه هو يلبي اولا نداء الحريق وبعد ذلك لكن بالضوابط التي ذكرناها واذا كانت مشقة اكثر من هذا فاتقوا الله ما استطعتم هكذا طيب العذر في ترك الجماعة من ضمن النوازل العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر عذر ترك الجماعة بسبب الخطر يجوز للاشخاص المرابطين على الحدود زي بأس الواس بتحمي الصغور ناس جنود واقفين على الحدود جنود واقفين على الحدود ففي هذه الحالة يجوز لهم صلاة الجماعة في مواقعهم على الحدود ولا يجب عليهم الذهاب إذا كان في ذهابهم إلى المسجد خطر أو تسلل أحد الناس إلى الحدود أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد عمل بالأدلة ويتناوبوا. بدل ما فيش خطر ممكن يتناوب مجموعة واقفة مجموعة تذهب. واللي ذهب اللي صلوا يذوقوا تنين يذهبوا يصلي. أما إذا وجود خطر ومحتاجين الجميع فيصلوا في أماكنهم. هكذا كذلك مسألة المتعلق بمسألة الصلاة في محل العمل. الصلاة في محل العمل إحنا سبق وذكرت أن المكان اللي في محل العمل ده مش مسجد. وليست له أحكام المساجد لأن المسجد يقاء المسجد المدرسة مش مسجد مش مسجد حقيقي المصلى اللي في المدرسة يعني والمصلى اللي في الشركة أو في الوظيفة أو في الدائرة الحكومية أو في العمل الخاص في الشركة ما هوش مسجد لماذا لأنه لا يؤذن له للصلوات الخمس إنما هو بس بيصلى فيه في وقت الناس هم موجودين ففي هذه الحالة بالنسبة لهذه المسألة الأصل أن الإنسان عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي فيه إذا كان هناك متسح طب إذا كان العمل هيختل هننتقل لنفس المسألة اللي هنتكلم فيها اللي هي مسألة التناوب مجموعة تذهب ومجموعة تأتي طب خطر والمسألة تبقى في إشكالية أو المكان الحكومي مستامح والوظيفة مستامحة وهي كتب غياء عند إذن يصلي ومع بعضهم البعض فيه مصلة المصل الموجود في الدائرة الحكومية والأفضل في هذه الحالة إنه يجعل واحد يروح يأزن في هذا المصل وبعد ذلك يقيم ويصل فيه في هذا الباب. يبقى مش عاوزين إن الأصل إن أنا إيه أبعل عن المسجد. إنما في دلوقتي عند اختيارات. الأصل لو في إمكانية أنا نذهب للمسجد الأصل نذهب للمسجد. طيب لو هذهب على سبيل التناوب أذهب على سبيل التناوب يعني مجموعة موجودة مجموعة روح بعدين مجموعة تاني. طيب في صعوبة لهذا عشان مسألة ايه الصلاة في المكان الذي ينادى فيه طيب اذا كان هذا كله يتعذر او العمل يختل او العدد كبير او ما شابه فعازل حالة ما في حرج ابدا انه يصلى في المصلى الموجود في المسجد والله تعالى اعلى واعلم فهذا بالنسبة لهذه المسألة طيب يبقى بهذا الحال أحبتي في الله يعني لأن إحنا كنا أخذنا وقت في مسألة فترة تفاعلية في, في فيما يخص دور البصائر أخذت معنا وقتا طويلا فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء ولو في أي أسئلة إن شاء الله نجاوب عليها فترة تفاعلية الآن لو حد أي أسئلة تخص هذا المقام ومن اللقاء القادم ان شاء الله نتحدث عن النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين ان شاء الله يعني المسائل المثقية المعاصرة نتحدث, نتحدث عنها ان شاء الله من اللقاء القادم